بعد قليل سيداتي وسادتي ينفرج الستار عن الفقره الثالثه في حفلنا الساهر الكبير الليله عن ام كلثوم وستغني ام كلثوم في حفل الليله اغنيه شوف وطوف من كلمات عبد الفتاح مصطفى والحان رياض السنباطي ويعد المسرح الان لاستقبال هذه الفقره وتأخذ الفرقه الموسيقيه اماكنها وهذا يدل على قرب لحظه انفراج الستار في الصرادق الكبير انتثرت الاضواء يمنا ويسرا وفي كل مكان وترفرف الاعلام بفعل النسائم اللطيفه نسائم الصيف التي تخفف من الحراره بعض الشيء وجمهور الحاضرين الغفير في هذا المكان يجلسون وكلهم متجهين الى المسرح يترقبون لحظه انفراج الستار في مقدمه الحاضرين في هذا المكان السيد الرئيس جمال عبد الناصر ويجلس عن يميني المشير عبد الحكيم عامر وعن يساره الكولر اول ريبو مدن وعن يمينه وعن يسار يجلس المدعوون ووجوههم مشرقه وهم يحتفلون بذكرى عزيزه على كل عربي على كل عربي عاش احداث هذه الامه وقرى احداث هذه الامه وكما استمعنا منذ قليل الى صوت الجماهير يتردد في هذا المكان صوت الجماهير القوي الرنان الذي يعي الاحداث والذي يروي الاحداث الاحداث التي عشناها الاحداث التي كابدناها كم تردد هذا الصوت القوي المجلجل منذ لحظات سيتردد فوق هذا المسرح الان لحن اخر لحن يحكي قصه كفاحاتنا وقصه انتصاراتنا وياخذ بيد السامع الى مختلف الانتصارات ويروي لهم قصص الكفاح الطويله واغنيه أشوف أطوف لعبد الفتاح مصطفى وألحان رياض الصنباطي واغنى أم كلثوم الصراط المقام في هذا المكان على شكل مربع تقريبا وهو في حديقة نادي الضباط بالزمالك والأضواء التي تغمر هذا المكان والأضواء التي تغمر هذا المكان منها الثريات الكهربائيه العاديه ومنها اضواء التلفزيون الكشافه المسلطه على الستار الكبير والمسرح الذي بني وافتتح الليله لنقدم عليه حفله الليله الكبير مسرح يقع في مقدمه الاسرادق ويمتد عبر الاسرادق الكبير وهو عميق وضخم وتنفرج الستار الحمراء الكبيره الان رويدا رويدا وتظهر الفرقه الموسيقيه السيده ام كلثوم والفرقه الموسيقيه السيده ام كلثوم في نشيد وترحيب الاستاذ رياض صباطي وكلمات النشيد تبدا طوف بجنه ربنا في بلدنا واتفرجوا شوفوا It's not me, it's not me, it's not me sor a agial malum dunia هكذا ايها الاخوه المواطنون طافت بنا ام كلثوم بصوتها الملائكي العذب على الحان رياض السنباطي وكلمات عبد الفتاح مصطفى طافت بنا في جنه ارضنا الخضراء طافت بنا الى ارضنا المعطاءه الى شمسنا الدافئه الى سدنا العالي الى نيلنا الخالد الفياض والحق ايها الاخوه ان في قلب كل مواطن هنا الكثير يستطيع ان يقوله لكل ضيف ياتي الى ارضنا الخضراء يستطيع ان يقول له ان هنا اراده جديده تفجرت منذ يوم 23 يوليو سنه 52 اراده الحياه إرادة حياة كريمة لكل مواطن إرادة البناء بناء مجتمع العلم فيه حق للجميع والوطن فيه حق للجميع والحياة فيه حق للجميع أيها الاخوه المواطنون بأغنيه ام كلثوم ينتهي الجزء الاول من سهرتنا مع احتفال نادي ضباط القوات المسلحه بعيد الثوره ال11 ولنا لقاء اخر معكم اما الان فننتقل بكم الى استديوهاتنا في القاهره